لأ لآية لا لا لا لا لا لا القرآن. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. you mm want -hmm. mm -hmm. فأشارت من قالوا كيف متل من كان في المهب Ole oh,